حتى يحكم الله وهو غير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير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 وَإِن تَوَلّوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ نَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَسْنُونَ قُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ وَشُنَكَ يَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ